来一下 أي نشاط في <تصفيق> هذا والناس في أثنا Thank <laughs> you. Jumpea opiskelija, jotta hän ymmärtää uuden ajan. Kuten he ovat tehneet, koursi on esimerkki, miten tämä tapahtuu. Olemme neuvotelleneet, että ammattilainen puhuu, että yhden sekunnin ajan, دي بقى جديده اجينا يا افضل وريه كل ما كان ال هنا دي هنا يبص على عارفين نقطه ال لو è di comprare no, no, no. Right. Oh, let's اوكي طبعا والله يا جماعه ده كمان برده جنب جنب اهو بيقولوا برايه دقيقه دقيقه اديها راحتها راحتها اهو ما كانش قاعد تحت بس قال Het is een moord, wel, wel, wel. Het is een energie die er is echt door. Dat wij het nemen, niet nemen, niet nemen. Käy on kriy on الرامه على الرغم ان انا غلطت ان التابوليز وميتابوليزم يا رودي خلاها تضرب كتير منين الهواء بقول لك بقول لك كثير ان دولا كل الاعبرامه الانكرانيه غلطت في الميتابوليزم غير يا رودي رودي لا دكور دكور ايوه اللي هو اللي هو طبعا يا جماعه ده بتاع بقى للمدربين it is one, the by the the form of ATB, and ATB is used for industrial work. اللي بعد كده اللي هي كده اللي كدا اللي زي العيش من عيال الحين طوضة عملياتنا بنعملها أو بنفتح الكترون هكمن على مع الفتين مع الدور مقلبه الفايبر They had it.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 حميل التروم والأس kişi لتعيز شرائفية كم يراس twenty five,ware ما تدعيل لقد أعجبنا تقسية probe الأسبوع there are cherry you must be put in the snake وبالأخير مشرقة لها فإن كانتур사 une fake or a crown 17abкой part black och black healthcare effecting a richtig six and eight we ديير دير بحذر على الوضع عندها وخش خالص بص تلاقي النرجس ده يا جماعه ثاني حاجه عاليه ايه الحاجه العاليه عاليه قلت ما النرجس انت داخل القرانيه بص في اللي حواليك حواليكه فريج او لو دخلت بعد وات او مين يقول لك كده انا دخلنا القرانيه هتكون اه هو مين عارفك تعمل ايه بدل ما انت لما تيجي تشترك في عياده وتبقى فيه مره مره مره, مرة, مرة دا صنعية. دا صنعية. دا يا جماعه يبقى النيرف اوكتورني يا مالها لا ميزه kun jätän maailmista, kun jätän maailmista, kun jätän maailmista, kun jätän, niin ei, en antu mikään, vaan sinun se on on إبتزوا داورة أو داكورنيت، and the secret is back in the day. Indonesia will hold a mega mega summit. So we have bomb. أو كوريا الجنوبية. So we واحد يدري في كوريا كتوب على كوريا كوريا كثير هتلاقيه هتلاقيه في الناس اللي بيقولون دمج دمج إنت اللي يشتريه صيفه ممكن عارف ما تظنين إنت زين زين مقول مثلاً فيها على السكاك بالاشي دعوة بالدين، بالاشي دعوة بالانجودين، تبقى بس لما تضطط يجي من هالجنس، يجي يفعل اللي معه، يبقى من هنا على انجودين ما تطلع من دمك، ييجي يطلع العين على عين، يقول نعم كده احنا من هنا من هنا بطلع من وحدة من هنا بيجي، روح، ممكن تطلع الرمال أي انتره احط لك التلفزيون يقعد جنب الدولاب ازاي هنعرف من الانتريت ان انا بطلع فوق يلا قل لي Se on se, mitä